وَلِلْقَنَآئِدِ عَلٰٓى اَمٍّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ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 َمَّ مُصَعيدَ قَب فَمْسَح بجُهِكُم وَدكُم مِنه ماَا يريد ال ماهُ لَجعل عَلَكُمْ مِنْ حَرَج وَلَ يريد لطُهَِكُمْ وَليوتَّ نعمَتَم عَلَكُم لا 17. واذكروا نعمة الله عليكم ونفاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 18. وَشَهِدَ لَقَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة وأجر عظيم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 واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون